6. اقرأ واعد أسماء الشهور الميلادية كانون الثاني يناير شباط فبراير آذار مارس نيسان أبريل أيار مايو حزيران يونيو تموز يوليو آب أغسطس أيلول سبتمبر تشرين الأول أكتوبر تشرين الثاني نوفمبر كانون الأول ديسمبر